أهلا بكم في الفقرة الثالثة في هذا اليوم من البرنامج المبارك أبواب الجنة ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود أسعدتنا بهذا اللقاء بارك الشيخ الله, الله أنا سعيد أني مع حضرتك اسم يعني لا ينسى إن شاء الله الله يبارك فيك بارك الله فيكم وعزكم وهذا الباب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 ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه لا شك أن الجزاء من جنس العمل من ستر ستر من كان في عون أخيه كان الله في عونه سبحانه وتعالى وهناك مظاهر شتى لهذه الإعانة ومظاهر شتى لهذا التفريج وهناك أدلة كثيرة في الكتاب والسنة على تفريج كرب المسلم والوقوف بجانبه حتى يكاد المسلم أن يقول لأخيه يا أنا فنتوجه إلى فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود واستزادة منه في الأدلة على هذا الموضوع فليتفضل بارك الله فيكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأنا في غاية السعادة أن أكون مع فضيلة الشيخ محمد حفظه الله تعالى الله وأن أكون في هذا المجلس المبارك الذي يحضره فضيلته حفظه الله تعالى ونحن يعني نستزيد ونأخذ من علم الشيخ حفظه الله تعالى هذا الموضوع من المواضيع المهمة في شهر رمضان هذا الشهر العظيم الذي من الله تبارك وتعالى به على الأمة الإسلامية وكلنا يرجو من الله تبارك وتعالى أن ينال الجائزة العظيمة وأن يعتق الله سبحانه وتعالى رقبته من نار جهنم اللهم أمين ونحن في هذه الأيام الطيبة والليالي الفاضلة ونحن ننتظر ليلة القدر بقلوبنا وبجميع أجسامنا نريد أن ندرك هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى وأن نعطى خيرها وأن نعطى فضلها وأن يمن الله سبحانه وتعالى علينا فيها بكل أنواع الخير وأن يغفر لنا اللهم أمين حقيقة كما قال فضلت الشيخ أبواب الجنة هذه الأبواب العظيمة التي توصل المر إلى جنة الله تبارك وتعالى من أهم هذه الأشياء التي توصل الإنسان إلى الجنة أن يسعى في قضاء حوائج المسلمين في قضاء حوائج المسلمين خاصة وفي قضاء حوائج الناس عامة حتى لو أنه قضى حاجة لغير المسلم أيضا له بها عند الله تبارك وتعالى أجر وكذلك حتى لو كان يعني قضى حاجة لكلب يعني ننظر إلى هذه المرأة التي كانت زانية عياذا بالله تعالى من الزنا من زاني بني إسرائيل غفر الله تبارك وتعالى لها وادخلها الجنة بسبب انها ساقت كلبا ماء كان يعني ماء في هذه الفرجة طبعا تفريج العطش ايضا انك تسقي غيرك الماء فالمسلم بفضل الله تبارك وتعالى يفتح الله عز وجل عليه في هذا الباب الكثير والكثير جدا فقضاء الحوائج من اهم الاشياء ان تنظر في اهل الاسلام يعني احنا في شهر رمضان في قضاء الحوائج الان ستجد كثيرا من المسلمين لا يجد طعاما يطعمه على الافطار أو في السحور فهذه حاجة عظيمة جدا أن تسعى في قضاء هذه الحاجة سواء بنفسك أو عن طريق أهل الخير وأن تدفع هذه الحاجات إلى الفقراء وإلى المساكين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكر فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى كما جاء في غير ما حديث ومن الأحاديث مثلا فيما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان في حاجة أخي كان الله في حاجته ومن كان في حاجة أخي كان الله في حاجته والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فانظر إلى هذا الكلام الجميل العظيم أنت عندما تقضي حاجة لمسلم فإن الله تبارك وتعالى يقضي لك حاجتك عندما تعاون هذا المسلم فإن الله تبارك وتعالى يعاونك في أمورك بعض الناس يقول يعني أترك أشياء وأمشي مع هذا في صلح وأمشي مع هذا في كذا وأقضي لفلان وأقضي لفلان فمن الذي يقضي لي حاجاتي الله تبارك وتعالى وأكتفي بذلك بارك الله فيك وفضلت الشيخ جزاك الله كل خير يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات الصحابة رضي الله عنهم برغم ما كان يشغلهم من العبادات ومن المناصب ومما هم مكلفون به من أعمال كانوا أيضا يساعدون الفقير والمسكين ويقومون بخدمته فهذا طلح ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول رأيت عمر بن الخطاب خرج في سواد الليل ودخل بيتا فقلت في نفسي ماذا يفعل عمر في هذا البيت فلما أصبحنا دخلت هذا البيت فوجدت فيه امرأة امرأة عجوزا عمياء مقعدة فقلت لها ماذا يفعل هذا الرجل عندك فقالت له يا هذا إنه يخرج عن الأزى ويأتينا بحاجاتنا فقال طلحة بن عبيد الله لنفسه سكلتك أمك يا طلحة أعورات عمر تتبع أعورات عمر تتبع وخرجت هذه الأشياء ليست عورات إنها مناقب عظيمة لمثل عمر بن الخطاب لم يشغله هذا المنصب ولم تشغله الخلافة عن أن يؤدي هذه الخدمة لعمياء عجوز مقعدة كان زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما كان يحمل جراب الخبز على ظهره ويخرج في الليل يوصله إلى الفقراء المساكين ويقول صدقة السر تطفئ غضب الرب صدقة السر تطفئ غضب الرب دخل طلح بن عبيد الله على امرأته يوما عابس الوجه فقالت له يا طلحة هل فعلت شيئا أغضبك؟ قال لا والله أنت نعمة زوجة الصالحة للرجل المسلم قالت له ما أقربك؟ قال والله أن الذي أقربني كسرة المال تصوروا؟ الذي أقربه كسرة المال الناس اليوم يفرحون بالمزيد من المال ولو أن ابن آدم وديان من زهر لطلب سالسا ولا يملأ عين ابن آدم إلا الطراب؟ ومع ذلك يقول لمرأته أكربني كسرة المال قالت له يا طلحة فرق المال وقسمه بين المسلمين فقام بعمل ذلك فسألت سعدة بنت عوف امرأته الخازن لبيت المال عند طلحة كم فرقت في هذه الليلة؟ قال أربعمائة ألف يقول سفيان بن عيينة رحمه الله الغلة التي تدخل لطلح ابن عبيد الله في كل يوم ألف أكرمه كسرة المال وكانت راحته في أن يوزعها على المسلمين الله عز وجل مدح صدر هذه الأمة بقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذه الآية نزلت لها أسباب نزول وهناك عدة أعمال تعد من الإيثار. نتوجه إلى فضيلة الشيخ بذكر بعض هذه الأشياء عن الصحابة مما فيها الإيصار على النفس وتحقيقا لقول الله تعالى ويأسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة بارك الله فيك فضيلة الشيخ بالنسبة إلى المسألة التي فتحها فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى مسألة أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مساعدة المسلمين في مساعدة الفقراء في مساعدة الأرامل في مساعدة الأيتام في مساعدة كل من هو محتاج هذا الباب باب عظيم جدا والصحابة رضي الله تعالى عنهم ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب ولننظر إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا ماذا فعل في هذا الباب لأن بعض الناس يتصور أنه إذا وصل إلى مكانه يعني بعض الناس يظن هو مثلا بأشيخ كبير أوي أو بقى رجل دكتور كبير مشهور أو مهندس كبير ومشهور أو, أو إلى آخره فهو لا يقوم بقضاء حوائج الناس فيظن أن المرتبة العلمية التي وصل إليها أو هذا المكان أو المكان التي وصل إليها تمنعه من أن يبذل نفسه لقضاء حوائج الناس فليس هناك أبدا, أبداً منصب بعد هذا المنصب منصب النبوة المنصب العظيم ومقام النبي الكريم صلى الله عليه وعلى أل وسلم. فننظر ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى أل وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي من المدينة إلى قباء صلى الله عليه وسلم. يمشي على قدميه مسافة كبيرة. حتى يصلح بين المسلمين صلى الله عليه وسلم. والحديث المشهور المعروفة عندما تأخر النبي في الصلح بين المسلمين. قال بلال أبي بكر الصديق. تصلي الناس. قال نعم فقام الصلاة. ودخل أبو بكر الصديق. ولما دخل يصلي جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد فرجة في الصف الأول. فتقدم صلى الله عليه وسلم. فلما رأى المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم سفقو لأبي بكر الصديق إلى آخر الحديث. المهم النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذه القصة ذهب إلى عوال المدينة عليه الصلاة والسلام حتى يصلحها. بين المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم في باب الشفاعة في باب الشفاعة النبي يشفع لعبد عند بريرة التي كانت اما واعتقها او ساعدت في اعتقها ايش رضي الله تعالى عنها والامة اذا اعتقت خيرت بين ان تبقى مع زوجها العبد او انها تطلق فاختارت الطلاق فكان يمشي رآها في الطلقات يبكي فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع عندها يشفع عند هذه الأمة التي كانت أمة ثم اعتقتها عائش رضي الله عنها ما هو مقامها وما هو وزنها والنبي يأتي إليها ويشفع عندها في هذه المسألة حتى يفرج القرب عن هذا المسلم الذي يمشي وراءها يبكي يريد زوجته ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم تقول له المرأة يا رسول الله هل هذا من باب الاوامر او من الشفاعة قال لا انما من قالت اني لا اريده يا رسول الله سبحان الله ومع ذلك النبي لم يغضب ولم تقم الدنيا ولم تقعد مرة ثنية ابدا عليه الصلاة تأتي الأم الصغيرة تكون لا حاجة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أصحابه ويمشي معها وينطلق حتى يقضي لها حاجتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان الرسول في هذا الباب يضرب الأمثلة الكبيرة يعني كان في صحابه اسمه جوليبيب صحابه جوليبيب هذا كان عنده دمامة في وجه رضي الله تعالى عنه فدخل يوما على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرض النبي عليه التزويج فقال يا رسول الله إذا تجدوني كاسدا الباب ده يا رسول الله يعني البضاعة مش هتبقى مشية إذا تجدوني كاسدا يا رسول الله قال ولكنك عند الله غير كاسد أنت عند, عند الله رابح فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بعض الأنصار رجل الأنصار وقال له زوجني ابنتك فقال نعم ونعمة عين قال ولكن ليس لي إنما لجليبيب فقال حتى أستأذن أمها يا رسول الله فذهب هذا الرجل إلى زوجته وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يخطب ابنتنا فقالت نعم ونعمة عين وكرام زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه إيه الشرف والنور والجمال الذي دخل في بيتنا قال لا ولكن لا يريدها لنفسه قالت لمن إذن قال لجليبيب قالت حلقة حلقة يعني حلقة لجولايبيب أي أصابه الله في بمرض في حلقه لأنه ذكر ابنتها من أجل أن يتزقلت لا ولا كرامة والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع في المسألة فلما أراد الرجل أن يذهب إلى رسول الله وكله لن يصلح هذا الأمر يا رسول الله فإذا بالبنت قد سمعت الحديث وقالت يا أبي من الذي خطبني إليك قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت أترد شفاعة رسول الله ادفعني إلى رسول الله والرسول لا يضيعني وأنا يعني أتوجه بـ بـ بـ بالسؤال إلى فضيلة الشيخ أن يحدثنا عن إثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأن يستفيد في هذا الباب بارك الله فيك فضيلة الشيخ بارك الله فيك جزاك الله, الله كل خير وفضيلة الشيخ ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم يجود بجاهه ومكانته صلى الله عليه وسلم حتى ولو ردت هذه الشفاعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخر عن أن يشفع لدى المؤمنين لخاطر المؤمنين صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه حدث أن سعد بن الربيع وهو من الأنصار استضاف عبد الرحمن بن عوف وقال له يا عبد الرحمن أقسم بالي أقسم بالي بيني وبينك ولي زوجتان انظر إليهم أيهم أعجبتك طلقتها لتتزوجها فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بارك الله لك في مالك بارك الله لك في زوجتك دل دلوني على السوق وخرج إلى السوق يتاجر إذا كان هناك جود من الأنصار فإن هناك تعفف من المهاجرين لذلك قال بعض الناس أين زمان الذين يؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فقيل له ذهب مع زمان الذين الذين لا يسألون الناس إلحافة فإذا كان هناك جود من طرف فإن هناك تعفف من الطرف الآخر فكان الصحابة رضي الله عنهم هناك تعفف وهناك جود وإيسار رضي الله عن الصحابة جميعا يذكر أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يسأله حاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى بيوته هل هناك عندكم طعام؟ فقالوا ليس عندنا إلا الماء فقال رجل من الأنصار أنا أستضيفه عندي يا رسول الله وأخذ هذا الضيف عنده ووجد عنده طعام يكفي لهذا الضيف فقط فقال لمراته نومي الصبيان وأطفئ السراج، ثم أعطوا الطعام لهذا الضيف فأخذ يأكل وأوهموه أنهم يأكلان وبات طاويين لم يأكله فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عجب لصنيعكما بضيفكما الليلة صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا من أسباب نزول هذه الآية مناسبة سعد بن الربيع وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا من مواقف الإيسار أن حزيف العدوي قال انطلقت يوم اليرموك بعد أن علم أن ابن عم له جرح يقول انطلقت ومعي بعض الماء فذهبت إلى ابن عمي وقلت له تريد الماء قال نعم فسمع صوتا بجانبه يتأوه فقال أعطيه لهذا فذهبت إليه فإذا هو هشام بن العاص فقلت تريد ماء قال نعم فذهبت به إليه فسمع صوتا بجواره يتأوه فزه فقال اذهب به إلى فلان فذهبت به إلى الثالث فوجدته قد مات فعدت بي إلى هشام فوجدته قد مات فعدت بي إلى ابن عمي فوجدته قد مات رضي الله عنهم جميعا ولم يشربوا جميعا فالله عز وجل يسقيهم من ماء الجنة إن شاء الله لأنهم ماتوا شهداء في اليرموخ وكل منهم يؤثر أخاه على نفسه بشربة الماء قيس ابن سعد ابن عبادة كان مشهور بالكرم وكان يخرج ديونا لكل من أراد أن يستلف منه بل أن الديون غطت كل الناس في المدينة أو أغلب الناس فلما مرض قيس بن سعد لم يجد أحدا يعوده وهو مريض فقال ما بالو الناس لا يعودونني فقيل له من الديون التي عليهم يستحيون أن يأتوك وعليهم ديون فقال أخذ الله مالا يمنع الصحاب يمنع الأصحاب من عيادة المريض وأرسل مناديا ينادي في المدينة أن من عنده مال وعليه مال لقيس بن سعد فقد تحلل منه فجاء كل الناس يعودونه حتى انكسرت عتبة الباب من كسرة الذين يعودون قيس بن سعد <تصفيق> وهناك أطرف من هذه القصة قصة إبراهيم ابن سليمان ابن عبد الملك يعني من الدولة الأموية فلما تقلد العباسيون الحكم وطاردوا الأمويين فمنهم من هرب كعبد الرحمن الداخل ذهب إلى الأندلس وصنع هناك دولة وهناك من اختفى وهناك من قتل فكان ممن تخفى إبراهيم ابن سليمان ابن عبد الملك تخفى فسعد ود بن عباس إلى الخليفة العباسي يطلب الأمان لإبراهيم ابن سليمان ابن عبد الملك فأعطاه أماناً بل إن إبراهيم كان يجالس الخليفة أبي العباس وكان حلو المنطق وعزب الحديث فكان يجالسه فقال له الخليفة أذكر لي يا إبراهيم ما رأيت فيه تخفيك وما الذي رأيته من عجب فقال له يا أمير المؤمنين أنا كنت أسكن بالحيرة وكنت أسكن بيتا يشرع إلى الصحراء فصعدت إلى ظهر البيت فرأيت الخيل تأتي من ناحية الكوفة تحمل الرايات السود يعني رايات العباسيين، فقلت هؤلاء أكيد يطلبونني ولو عثروا علي لقتلوني يقول ثم تخفيت وخرجت من الحيرة من طريق بخالف إلى الكوفة حيث أتوا فلما وصل إلى الكوفة وجد بيتا فسيحا والباب مفتوح فدخل هذا البيت فوجده رجل صاحب البيت وكان باشا في وجهه فقال له أين تريد وما الذي جاء بك هنا قال أنا أفر بدمي وأخاف أن أقتل وجئت أحتمي بك وألجأ إليك فقال له أنت في حمايتي وقد لجأت إلي وأنا عهد علي أن أحميك فخصص له حجرة يقيم فيها متخفيا وأمده بالطعام والشراب والكسوة وأكرامه أفضل كرامة فعاش على هذا زمان ثم إن إبراهيم رأى هذا الرجل يخرج كل صباح ومعه غلمانه وأتباعه على الخيل ثم يعودون في آخر النهار عند غروب الشمس كل يوم يحدث هذا كل يوم يحدث هذا فقال له يا سيدي أراك تد من الركوب كل يوم تخرج معك أتباع ومع غلمان على الخيل ثم تأتي في آخر النهار ما الذي تطلبه فقال له أطلب سأر أبي أطلب سأر أبي قال من الذي قتل أباك وأنت تبحث عنه قال إبراهيم ابن سليمان ابن عبد الملك فقال له إبراهيم وأنا حق علي بما أكرمتني أن أدلك عليه قال وهل تعرفه؟ قال أعرفه وهل تعرفه مكانه؟ قال أعرفه مكانه أين هو؟ قال أنا إبراهيم ابن سليمان سبحان الله سبحان الله أنا إبراهيم ابن سليمان قال لا أنت لست إبراهيم أنت رجل شق عليك الفرار وشق عليك التخفي وتريد أن تقتل فترتاح قال إبراهيم أبوك فلان الذي أنا قتلته قتلته يوم كذا وقتلته بسبب كذا فلما أدرك هذا الرجل الحقيقة وأن هذا هو إبراهيم تغير وجهه وحمرت عيناه ثم قال له أما أبي فإنه سوف يدرك سأره منك يوم القيامة وأما أنا فلا أخفر زمتي فيك يعني أنا ما زلت على العهد بحمايتك وأنا لا آمن نفسي عليك إن أخمت أنت عندي فاخرج وخذ الألف دينار وخرج عني فأنا لا أخفر زمتي فيك يعني لا أنقض عهد فيك فأقتلك وأنا لا آمن نفسي عليك إن بقيت معي أن تراود نفسي على قتلك فهذا يا أمير المؤمنين أكرم من رأيت بعد أمير المؤمنين نعم ما شاء الله انظر ك... يعني كان يبحث عنه فلما لقيه ولكن كان أعضاه عهدا وأمانا ومع ذلك لم يقتله نعم. لأنه أعطاه عهد نعم. والمسلم لا ينقض عهده صحيح هي المشكلة أن المسلمين لا يعرفوا معنى كلمة عهد نعم يعني مش عارف يعني إيه عهد ومدى كلمة عهد لما يؤمن أحد أو أحد من المسلمين يؤمن أحد عليه أن يؤمن من أمنه أهل الإسلام لذلك الناب عليه الإسلام والسلام بيقول كل غادر اللواء يرفع عند إستيهام القيامة يعني أفضيحا بين, اينا. بين اينا. الأشهاد نتطرق إلى النقطة الثالثة من موضوعنا وهو أن الجود له أنواع تبدأ من الجود بالنفس وتنتهي إلى الجود ببص الوجه في وجه أخيك فنطلب من فضيلة الشيخ أن يحدثنا عن أنواع هذا الجود نعم مرحبا بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين الجود والبذل يرتبطان دائما بمسألة فك الكروبات وتفريج الهموم ورفع الهم على المسلمين لأن الإنسان عندما يجود يجود فهذا الجواد ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا يبخل الجود ليس بالجود المال فقط لبعض الناس يظن أن الجود بالمال فقط لا, لا الجود بالمال نوع من الجود ولا يكون أبدا إلا أن يكون صاحبه جوادا أصلا يجود أصلا بنفسه بأخلاقه يعني عندما في القصة المشهورة عندما ندي على رجل من العرب وكان على غير الإسلام ناداه رجل وكان يريد أن يقتله فلما أراد أن ينزل قالت له زوجته لا تنزل فإني أشتم رائحة الغد فقال لها إن الكريم إذا دعي بطعنة بليل أجد ما شاء الله يعني حتى الكرم بالنفس إن الكريم إذا دعي بطعنة بليل أجاب كيف لا أجيب وأنا رجل كريم كريم النفس والكرم الحقيقي فعلا والبذل الحقيقي فعلا هو كرم النفس وبذل النفس لا كرم الغير أو الكرم بالمال فقط لا يكون إلا بعد كرم النفس ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام عطاء من لا يخشى الفقر مع أنه عليه الصلاة والسلام لسيد عائشة لما سألها بعض التابعين ماذا عروة ما كان طعامكم يا خالق قالت الأسودين يعني إيه الطمر والماء قالت كان يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أشهر ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار سبحان الله الطعام طمر وماء والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك يأتي الرجل من البادية ويدخل عليه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي جاء من البديه يدخل على رسول الله فيدخل فإذا بالنبي يتألف هذا الرجل حتى يدخل في الإسلام أو يحسن إسلامه فإذا به يعطيه صلى الله عليه وسلم ثروة عظيمة من الشاه فيرجع إلى قومه ومعه ثروة عظيمة ويقول أيها الناس أيها الناس ادخلوا الإسلام فإن محمدا صلى الله عليه وسلم الله يعطي الله. عطاء من لا يخشى الفقر. من هو أول لقاء مع رسول الله وهذا الرجل يصفه بهذه الصفة مين من العرب من هذا الذي يعطي هذا العطاء وبعدين بيعطي هذا العطاء ليه حتى يدخل في الإسلام مش حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بجاء أو, أو بمصلحة لا إنما من أجل أن يدخل بالإسلام فهرجع الرجل بهذه الثرة العظيمة على رسول الله عليه الصلاة والسلام ودخلوا في الإسلام فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وآله وسلم فالكرم الكرم فعلا من أكبر الأشياء التي تساعد على تفريج القرب لما أسمع إن لي أخي مسلم سواء أعرفه أو لا أعرفه سمعت القصة مريض ويحتاج إلى دواء مثلا بمئة ألف وأنا رجل وسع الله عليه من الكرم أن أعطيه وهذا تفريج أو تنفيس القربة أخي ويعف مشكلة رجل يريد أن يتزوج امرأة أرملة في أيتام فأجود بهذا المال لا أن أبخل به فالجود يدفع صاحبه جود النفس يدفع صاحبه إلى أن يجود بالمال فتفرج الكروب بفضل الله تبارك وتعالى والصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تفضل فضلت الشيخ يعني يضربون لنا أعظم الأمثلة في ذلك لما ييجي صحابي يستقبل صحابي آخر جاء ترك بيته وترك أهله وترك ماله وترك وطنه وترك كل شيء وراءه وجاء إلى رسول الله جاء إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم جاء مسلما فإذا بي كل هذا مالي ده فلوسة هي كلها أنا معي مليون جنيه أخي أنت خد خمسمائة ألف وأنا أخذ خمسمائة ألف مش بلو كلام كده من باب اللي هي ما زمحة لا هذه الثروة خذ نصفها وأنا نصفها مش عندي كده بس ولي زوجتان خذ زوجة زوجة وأنا زوجة أيه كرم من هذا ما شاء الله والله لا يكون إلا أن يكون كريم النفس والله الله. لا يكون إلا هذا كرم النفس ده الإنسان الذي معدنه وأصله طيب وربيه على الطيب وربيه على الحلال وعلى مكارم الأخلاق وأنا أعود ثانية إن الشيخ أن يتمم هذا الحديث في مسألة الجود والبذل بارك الله فيكم ووفقكم الله عز وجل الله خير أولا من مواقف الجود بالنفس أن علي رضي الله عنه عند هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بات في فراشه يفديه بنفسه حماية للنبي وحماية لرسالته وحماية للدعوة يفديه بنفسه وينا في فراشه رضي الله عنه وكان هناك ما ظنت أن يقتل لأن المشركين عزموا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتفرق دمه بين القبائل ونام علي وهو لم يتحرك في فراشه حتى إذا أيقزوه وجدوه عليا وليس هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم موقف آخر طلح بن عبيد الله كان أبو بكر يقول يوم أحد هذا اليوم كله لطلحة ترس على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه فكانت السهام تقع على بدنه ويقول صدري دون صدرك ونحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكي لنا ابن الجوزي رحمه الله عن أبي بكر القرطبي وأبي عمرو الآدمي أبو بكر القرطبي مع أبي عمرو الآدمي كان متآخيان منهم مؤخا فأراد أن يخرج من بغداد إلى الكوفة فذهب مسافرين فوجد في الطريق أسدين سبعين رابضين في الطريق فقال أبو بكر القرطبي لابي عمرو الآدمي أنا أكبر منك سلما أجوز أولا فإذا, فإذا حدثت لي حادثة فررت أنت وجزت يعني أنا هفديك بنفسي لأن أكبر منك, منك سنا فقال والله يا أخي أنا نفسي ما تسامحني على فعل هذا أنت إذا حدث لك حدثة وأنا فررت ونجوت ما ما أسامح نفسي أبدا قال ماذا نفعل قال نجوز معا إن أكلنا أكلنا معا إن نجونا نجونا معا فقال ماشي فمر وجاوز أمام الأسدين وأعم الله تعالى الأسدين عن رؤيتهما لإخلاصهما في تآخهما في الله سبحانه وتعالى ثانيا الجود بالرئاسة الخلافة انتهت من علي إلى الحسن ابن علي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة سلاسون راشدة تمت الخلافة سلاسون سنة راشدة بستة أشهر تولاها الحسن ابن علي بعد استشهاد الإمام علي رضي الله عنه ولكن كان هناك نزاع على الخلافة من معاوية وهو بالشام ولو حدث هذا الخلاف والتقى جيشان من جيوش المسلمين أعداد خف خفيرة جدا لسالة دماء زكية كثيرة جدا ويتمت نساء كثيرة رملت نساء ويتم أولاد حتى قال معاوية إذا التقى الجيشان وقتل هؤلاء هؤلاء هؤلاء لهؤلاء وآلت لي الخلافة من للأيتام ومن للأرامل يعني كلاهما لا يسعد بمثل هذا القتال فتنازل الحسن بن علي وآثر معاوية على نفسه بالخلافة والرياسة هذا العمل منه محمود لماذا هو محمود؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه على هذا وهو صغير صبي قال إن ابن هذا سيد ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقد كان ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الجود بالراحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم سعي أحدكم في حاجة أخيه أفضل من اعتكافه في مسجد هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم سعي أحدكم في حاجة أخيه أفضل من اعتكافه في مسجدي هذا ومعلوم أن هناك المال والجود بالمال وأفضل من الجود بالمال الجود بالعلم الشرعي وبزله الجود بالعلم أفضل من الجود بالمال ذلك لأن علي رضي الله عنه قال لكميل بن زياد يا كميل العلم أفضل من المال العلم حاكم والمال محكوم عليه المال تحرسه والعلم هو يحرسك المال ينقص بالنفقه والعلم يزكو بالإنفاق ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدأ دلاء وفخر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء من الجود بالمال من الجود بالعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل سؤالا أجاب الإجابة المطلوبة وزاد السائل إجابة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من ماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته هم لم يسأل لم يسألوا عن ميتته لكنه صلى الله عليه وسلم زادهم حكما وزادهم علما وزادهم فضلا من عنده صلى الله عليه وسلم يعني درج على هذا الصحابة والتابعين والأئمة أنهم كانوا يجيبون بالتفصيل الذي يفيد السائل أكثر من مسألته حتى قيل أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا سئل عن طريق مصر قال طريق مصر كذا وطريق المدينة كذا وطريق مكة كذا وطريق بغداد كذا ويشرح كل الطرق حتى أنه سئل سؤالا في العقيدة فألف فيه كتاب العقيدة الوسطية ما بين العصر والمغرب كان ألف الكتاب ده أنت لا تستطيع أن تقرأه ما بين العصر والمغرب ولكن هو من بركة الوقت عنده ألفه ما بين, الم... ما بين العصر والمغرب يعني كتاب جواب على سؤال وهكذا سائل الرسائل سائل الرسائل التي كان ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية كانت من هذا القبيل رجل سأله سؤال في أربع أبيات من الشعر عن القدر فأجابه بثمانين بيتا من الشعر على هذا الوزن وهناك أيضا الجود بالجاه وقد أشار إليه فضيلة الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشفع وكذلك الجود بنفع البدن والجود بالصبر والاحتمال والجود بالبشر وطلاقة الوجه يعني مزيد من تفضل بمزيد من إن شاء الله, الله. الله. الله. هذا الباب طبعا باب من الأبواب الكبيرة التي هي من الأبواب الغنية في أفعال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وفي أفعال الصحابة وفي أفعال الأئمة الكرام وفي أفعال كل مؤمن أن يكون طريق الوجه يعني بفضل الله تبارك وتعالى ونحن نتكلم في مسألة تفريج القروب وإعانة المحاويج وقضاء الحوائج تعرف يا أخي بارك الله فيك أنك بابتسامة لطيفة وهي صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقى أخلك لك في الإسلام ف. تبتسم في وجهه وهذا الرجل كان قد خرج من بيته وأحدث مشكلة عظيمة بينه وبين زوجته أو أن الديون فعلت به الأفاعيل أو أنه يشعر أنه رجل لا مكان له في المجتمع لا أحد يريد أن يلقي عليه السلام لا أحد يريد أن يتكلم معه فإذا بك فلان الفلان أو الشيخ فلان أو فلان تبتسم في وجهه فإذا بهذه الابتسامة وطلاقة الوجه تفتح لهذا الرجل وأنت لا تدري أبواب عظيمة جدا من الخير أبواب كبيرة جدا من الخير. الرجل من لو منطلق إلى المسجد وقابله بعض إخوانه بهذه بطلاقة الوجه وبالابتسام الكريمة هذه إذا به يقبل على الله تبارك وتعالى وهو سعيد يقبل على الله تبارك يقبل على الله تبارك وتعالى وهو خاشع لماذا لأنه أحس براحة نفسية عظيمة جدا. إذا أنت تستطيع أن تقضي حاجة لأخيك المسلم بهذه الابتسامة وتستطيع أن تعكر عليه بأن تكون صاحب وجه عبوس عياذا بالله تعالى وهذا ما يحسنه كثير من آل الإسلام في هذه الأيام يعني في الصباح الناس ومشى الآن في العمل في شهر رمضان هذا الشهر الكريم الذي يجعلنا في نكون نبتسم ونضحك عندما ألقى أحد ابتسم كله يعني تقبل الله مني ومنك كل سلام طيب حضرك عملي في رمضان الحمد لله الصيام تمام ايه اخبارك في القرآن طب بتصلي فين ايه اخبارك في القيام بتعمل ايه, إيه, إيه كده يبقى فيه كلام جميل اذا بكل رجل خارج على في الصباح لعمله عبوس الوجه تعد على واحد في المكتب السلام عليكم ورحمة الله يبصلك الاول بصة كده وعليكم ها؟ وبعدين تقول له ما فيش هو مكشر جدا طب ما, ما خلاص طب يا سيدي لا ليه انا صايم طب ما تدحك في وشي الوجه الله ابتسامة بفضل الله ممكن ولا امشي حتى كمان ولم تخضي المصلحة وابتسمت في وشي ابقى سعيد قول الله ده انا رحت مصلحة كذا وقابلت الجماعة اللي هم قاعدين في المصلحة ما شاء الله بيبتسموا ايه الحاجة الجميل اللي عندنا في مصر دي انا دخلت مصلحة حكومية المفروض ان الراجل الدولة معينها عشان يقضي الحاجات ومشاء الله لما دخلت عليه ابتسم او أم وسلم علي لما طلبت قابل المدير بتاع المصلحة فتح الباب ودخلته بعدين ام حضرته وسلم عليه وابتسم وقال له اهلا وسهلا شرفت المكان مش صف طبور ما حدش اتكلم ابدا والله ما يعمل لا حول ولا قتل بالله العظيم فابتسامة جميلة والله يفرج الله تبارك وتعالى بها القروب ويقضي بها سبحانه وتعالى الحوائج وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبتسم دائما في وجه أصحابه صلى الله عليه وسلم لا يلقى أحدا وهو عبوس صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقاه بالكلمة الطيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبني الفأل الحسن قال وما الفعل الحسن يا رسول الله قال الكلمة الصالحة او الكلمة الطيبة عندما يقدم لك احدا كوبا من الماء تقول له جزاك الله خيرا سقاك الله من الجنة الله يا سلام انت دعيت للدعوة دي اقول لك ولك بمثل كلمة صالحة تعمل واحد الصفح تقول له ان شاء الله هذا من اسعد ايامك في الصباح يمشي سعيد سعيد جدا الكلمة الصالحة تفتح ابواب عظيمة بارك الله فيكم وعزكم ايضا ومن انواع الجود الجود بنفع البدن أن تعين أخاك ببدنك وعافيتك فهذه الزكاه عن بدنك كما أن هناك زكاه للعلم بتعليم الآخرين والزكاه للمال بما أفاض الله عليك هناك أيضا زكاه عن البدن بأن تعين به الآخرين الجود بنفع البدن جاء فيه حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام من أحدكم صدقه في كل يوم جاء في الحديث الآخر أن في بدن ابن آدم سلاسمائة وستون مفصلا على كل مفصل صدقه كل يوم وقد أثبت الطب التشريحي إعجازا لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأثبت أن هناك في البدن ثلاث مئة وستون مفصلا في بدن الإنسان قاله أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ويجزئ عن كل ذلك ركعة الضحى يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة في كل يوم فيعدل بين سنين صدقة ويعين الرجل على دابته يحمله عليها له صدقة ويرفع له متاعه يساعده في ذلك له بذلك صدقة فالبدن والعافية عليه زكاة بأن تعين به الآخرين وهذا أيضا من الجود ومن الجود أيضا الجود بالصبر والاحتمال إذا أساء إليك شخص فلم ترد عليه إساءته والله عز وجل يمدح المتقين بقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس لم يمدحهم بفقده ولكن مدحهم بكاظمه سبحانه وتعالى فلو أنه فقد الغيظ ما يمدح على ذلك ما يمدح الكفيف على كف البصر ما يمدح الأخرص على أنه لم يغتب ولم ينم ولكن مدح الله عز وجل الكاظمين الغيز إذن الغيز موجود ولكنه كظمه هذا في الآية القرآنية أما في الحديث النبوي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيزا وهو قادر على أن ينفذه. دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق فيخيره من الحور العين ما شاء انظر إلى عظم المكافأة على هذا العمل الذي تستطيعه أن تقزم غيظك وأن تقابل الإساءة بالإحسان إذا كان هناك شياطين للإنس وشياطين للجن فشيطان الجن تدفعه بالاستعازة تدفعه بالاستعازة أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذا مررت بغنم فنبحك كلبها ماذا تفعل قال له أحد العلماء قال لطالب من طلابه إذا مررت بغنم فنبحك كلبها ماذا تفعل قال أعطيه لخمة قال إن نبحك سيدنيا قال أعطيه لخمة قال إن هذا الأمر لا ينتهي عليك برب الغنم يكفوه عنك عليك برب الغنم يكفوه عنك يعني عليك برب الناس من شر الوسواس الخناس فالله عز وجل هو القادر على أن يكفوه عنك فدفع الشيطان من الجن بالاستعازة وكيف تدفع شياطين الإنس بالإحسان إليهم عجبتوا لمن اشترى العابيد بماله كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه من كظم غيضا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلاائق فيخيره من الحور العين ما شاء إذا ذكر العبد هذه المكافأة لا بد أن ينفذ هذا العمل الذي دعا إليه رسول الله صلى الله وسلم ودعا إليه رب العزة سبحانه وتعالى في قوله والكاظمين الغيز والعافين عن الناس كذلك بص الوجه لا يكلف الإنسان شيء بص الوجه والكلمة الرقيقة والكلمة الحسنة لا تكلف الإنسان شيئا أن ترد باللاته أحسن والله إن هذا يحرج المسيء حينما يسئلك تقوله جزاك الله خيرا حينما يسئلك إليك وتقول له أحسن الله إليك إنه لا شك يخجل حينما ترد إساءته بالإحسان أما الشيطان فلا يخجل إن الشيطان ردوه بالاستعازة وأما الإنسان فردوه بأن تحسن إليه إنك بذلك تحرجه أشد الحرج ويعود على نفسه باللائمة لا شك في ذلك ويلوم نفسه أنا أسأت إليه ورد إليه بالإحسان من, من الأفضل منا فإنه يفعل المقارنة ما بين فعله وفعلك وتخرج أنت أفضل منه عند نفسه الجود ببسط الوجه والبشر يقول فيه النبي محمد صلى الله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق يعني بوجه بشوش إن هذا العمل لا يكلفك شيئا إن هذا العمل إن هذا العمل لا تدفع عليه نقودا ولا يغرمك شيئا أن تلقى, أن تلقى أخاك بوجه طلق بغير وجه العبوس وأن تكلمه بالكلمة الحسنة وأنت ترد الإساء بالإحسان ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن السيئة ادفع بالتي هي أحسن علمنا الله عز وجل كيف نتعامل مع الجن وكيف نتعامل مع الإنس وكيف نتعامل مع الحيوان وكيف نتعامل مع الجماد إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا زبحتم فأحسن الزبحة وإذا قتلتم فأحسن القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح زبيحته الإحسان مطلوب حتى مع العجموات التي أزن الله عز وجل أن تزبح لفائدة الإنسان بذلك نقول قد أتينا على شرح العنصر الثالث وهي درجات الجود ونحن في الفقرة, في الفقرة الأخيرة من أبواب الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك سبباً لولوج الجنة كما نشكر لأخينا الفاضل فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود أوه. الذي شرفنا في هذه الحلقة وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته